زورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسفورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذين إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنة تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مخرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعطهم ولكن ما تعطهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم براء فَقَدْ كَذَّبُنكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَا الْمَلَائِكَةُ ك تلابو شرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أم ثراء أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلَ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِتْ تَخَدَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه أَمْ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها